وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ بَعَثْنَا مِنْهُمْ مُثْنَى عَشَرًا قِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرَسُولِهِ وَعَزَّرْتُمُوهُ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ لَن نّنْكُم سَيّأتِكُمْ وَلَا يُدْخِلَنَّكُم وَلَا يُدْخِلَنَّكُم جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا 119. كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل 110. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وجعلنا قلوبهم 119. وقاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به 110. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا من 124. فاعف عنهم واصفح 125. إن الله يحب المحسنين 126. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا 119. فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا 112. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من يُبَيِّنُ لَكُم كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُم تَخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ 117. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه 118. ويخرجهم من 126. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن 117. وملك المسيح المريم وأمه ومن في الأرض جميعا 118. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء الله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذركم 117. وأنتم بشر ممن خلق 118. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات 117. وقال لكم على فترة من الرسل أن تقولوا, أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير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 117. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون 118. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى دخولها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون قال ربي اني لا املك الا نفسي واخى 115. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين 116. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين